بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لد خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير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 إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منهم ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور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 وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ يَبْنُو فِيهِمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَل إننْ أَْخَرنَ عَنْهُم الععَذَابَ إلَ أَُّةٍ مدُودَةٍ لا يَقولَُّ ماَا يَحبِسُم أَلَ يَمَا يَأْتم لَسَمَنصْوفًا عَنْهُم وَحاقَ بِهِم ما كانَوا بِهِ يَسْتَنزئُ وَلَا إِْ أَذَقُونَ سَانَ مَِّ رَرحْمَةَ ثَُّ نَزَعنَّهاَا مِنْ إِهُ لاَأُوسُ كَفُ وَل إِن أَذَقَنهُ نَعَم بَعْدَ غَار أَمَ سَتْلََقولُول دَذهبَب السَّئاتُ عنّ إِهُ لَفَحُ فَخُور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 قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَدُعُوا مَنْ إِسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَهُ أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ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 وَمَن يَكْفُرْ بِمِنَ الْأَحْزَابِ فَنَارٌ مَّوْعِدُهُمْ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ هُوَ مَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ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 تنز دريع عنكم لئلا يؤتيوا الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم اني اذا لمن الظالمين قالوا ya nu qad jadaltana fa akthart jidalana fa بما تعدنا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 هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَم يَقُولُونَ افْتَرَى قُل إِنِ افْتَرَيْتُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّ مُلْيِمًا مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ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 إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَهِيَ تَجْرِي بِهِم فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ مُحَنَّبُهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ يَا بُنَيَّ رُكْمَ مَاعَنَا وَلَا تَكُن مع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 وغِيضَ الْمَاءُ وَقَضَى الْأَمْرَ وَاسْتَوَى عَلَى الْجُودِهِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ حَكَمُ الْحَاكِمِينَ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 تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِهَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إله غيره إن أنتم إلا ما لي اجرى ان اجري الا على الذي فطرني افلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه, ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم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 قَوْلُ إِلَّا اعْتَرَكَ بَعْضُ آلَاتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُ وَأَشْهَدُ أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِي فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ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 أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمُهُمْ وَإِلَى ثَمُودَ خَصْمًا صَارِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا ثُمَّ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 وَمَا ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِبِينَ كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى 119. قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف 110. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم نوط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 عجبين من امر الله رحمه الله وبركاته عليكم اهل حميد مجيد فلما ذهب عني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 بِهِمْ وَضَاقَ بهم ذرعا. وَقَالَ هَذَا يَوْمُ النَّصِيبِ وَجَاءَهُمْ قَوْمُهُ يُهرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قبل كانوا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 أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباك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 أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط من كوب بعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم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 لابِ ابْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ بَئْسَ فِي النَّارِ لَهُمْ خِزْيٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شاء ربك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 أَطَ أَن وَيَ مَجدُ فَلَا تَكُ فيِي مِلْذِييَةٍ مَِّ يَعبُدُهاَا أُول مَا يَعبُدُونَ إِلَّكَمَا يَعبُدُ أَبَُ مِن قَبلل وَإَِّا لَمُ وَُّ نَّصِيبَهُمَّ يَرَمَ Wala qad atayna Musa al-kitaba fa-khtalifa fihi walawla kalimatan sabaqat mir rabbika wa-innahum fi shakk minhum wa in انه بما يعملون خبير فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تظلم انه بما تعملون بصير ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكوا بالناه وما لكم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 فَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنۢبَآءِ رُسُلِى مُّحَمَّدٍ ثَبِّتْ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَكَ فيِي هذه الحَبُّ وَمَوْوععضَةُون وَذِكرَال المُمِنين وَقُلَِّّذينَ لاَا يِّنُون َعممنوا عَ مَكتِكُم إِ مِنُون وَ تَظِرُوا إ مُ وللله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كلهم وللله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كلهم فاعبده وتوكل عليه وما ربك برافل عما تعملوا